أربعة. استمع إلى الحديث الشريف ثم قرأه واكتبه في دفترك قال النبي صلى الله عليه وسلم تفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش